الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِدَنَاهُمْ عَذَابًا ثَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ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 إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء بالقربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم وَأَوْفُو بِعَهْدِ اللهَّهِ إذَا عَهَتُم وَلاَا تَ قُبُأَمَا لَ بعدَادَةَ فِي بِهَا وَقَدَ جَعَْثُم وَ عَلَْكُم كَفات إِ اللهَا الله يَعلمم مَا تَخَالون ولا تكونوا كاللاتي نقضت غزلها من بعد قوه ان كنتم تتخذون ايمناتكم فتتخذون ايمناتكم دخلا بينكم ان تكون امه هي اربا من امه انما يبيعوكم الله به وليبينن لكم يوم القيام كما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألوا مما كنتم تعملون